يا ايها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيِّ عَرَّفَ بَعْضًا وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَا بِي قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ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 أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات, سائحات ثيبات وأبكارا